توقفنا أمس يا عم عندما انتهى الإمام من شرح المسألة الرابعة من مسائل الآية الأولى من سورة النساء وكانت حول اختلاف العلماء في ذوي المحارم من الرضاعة نعم يا ولدي فماذا قال مولانا الإمام القرطبي في ذلك؟ قال الإمام إن أكثر أهل العلم قالوا إن ذوي المحارم لا يدخلون في مقتضى الحديث وقال شريك القاضي بعدقهم وذهب اهل الظاهر وبعض المتكلمين الى ان الاب لا يعتق على الابن اذا ملكه واحتجوا بقوله عليه الصلاه والسلام لا يجزي ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه قالوا فاذا صح الشراء فقد ثبت الملك ولصاحب الملك التصرف وعلق الإمام على ذلك فقال إن هذا جهل منهم بمقاصب الشرع فإن الله تعالى يقول وبالوالدين إحسانا فتح الله عليك يا ولدي وبارك فيك الآن يمكننا مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا القرطبي المسألة الخامسة يا إخواني قوله تعالى والارحام، الرحم اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره وأبو حنيفه يعتبر الرحم المحرم في منع الرجوع في الهبة ويجوز الرجوع في حق بني الاعمام مع أن القطيعة موجودة والقرابة حاصلة ولذلك تعلق بها الإرث والولاية وغيرهما من الأحكام فاعتبار المحرم زيادة على نص الكتاب من غير مستند وهم يرون ذلك نسخا سيما وفيه إشارة إلى التعليل بالقطيع وقد جوزها في حق بني الأعمام وبني الأخوال والخالات والله أعلم المسألة السادسة والأخيرة قوله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا أي حفيظا هذا عن ابن عباس ومجاهد وقال ابن زيد عليما وقيل رقيبا أي حافظة قيل بمعنى فاعل فالرقيب من صفات الله تعالى والرقيب الحافظ والمنتظر والمرقب المكان العالي المشرف يقف عليه الرقيب والرقيب السهم الثالث من السبعة التي لها انصباء ويقال ان الرقيب ضرب من الحيات فهو لفظ مشترك والله اعلم والان ننتقل الى الايه التاليه وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم وفيه خمس مسائل الأولى قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم وأراد باليتامى الذين كانوا أيتاما كقوله تعالى والقي السحرة الساجدين ولا سحر مع السجود فكذلك لا يطم مع البلوغ وكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم يتيم أبي طالب استصحابا لما كان وقوله تعالى وآتوا أي أعطوا والإتاء هو الإعطاء ولفلان أتو أي عطاء قال أبو زيد أتوت الرجل آتوه اتاوه وهي الرشوة واليتيم من لم يبلغ الحلم وهذه الآية خطاب للأولياء والأوصياء وفي قول مقاتل والكلبي نزلت في رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن اخ له يتيم فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه فنزلت فقال العم نعوذ بالله من الحوب الكبير ورد المال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يوق شح نفسه ورجع به هكذا فإنه يحل داره يعني جنته فلما قبض الفتى المال أنفقه في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام ثبت الأجر وبقي الوزر فقيل كيف يا رسول الله فقال ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده لأنه كان مشركا سبحانه والله والله سبحانه والله والله المسألة الثانية وإيتاء اليتامى أموالهم يكون بوجهين أحدهما إجراء الطعام والكسوة ما دامت الولاية إذ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ الكلي والاستبداد كالصغير والسفيه الكبير الثاني الايتاء بالتمكن وإسلام المال إليه وذلك عند الافتلاء والإرشاد وتكون تسميته مجازا المعنى الذي كان يتيما وهو استصحاب الاسم كقوله تعالى وألقي السحرة ساجدين أي الذين كانوا سحرة فإذا تحقق الولي رشدة حرم عليه إنساك ماله عنه وكان عاصيا وقال أبو حنيفة إذا بلغ خمسا وعشرين سنة وعطي ماله كله على كل حال لأنه يصير جدا لما لم يذكر الله تعالى في هذه الآية في ناس الرشد وذكره في قوله تعالى وبتلوا يتامى حتى إذا بلغ النكاح فإن آنستم منهم رجدا فدفعوا إليهم أموالهم قال أبو بكر الرازي الحنفي في أحكام القرآن لما لم يقيد الرشد في موضع وقيد في موضع وجب استعمالهما فأقول إذا بلغ خمسة وعشرين سنة وهو سفيه لم يؤنس منه الرشد وجب دفع المال إليه وإن كان دون ذلك لم يجب عملا بالآيتين وقال أبو حنيفة لما بلغ رشده صار يصلح أن يكون جدا فإذا صار يصلح أن يكون جدا فكيف يصح اعطاؤه المال بعلة اليتم وباسم اليتيم وهل ذلك إلا في غاية البعد قال ابن العربي وهذا باطل لا وجه له لسيما على أصله الذي يرى المقدرات لا تثبت قياسا وإنما تؤخذ من جهة النص وليس في هذه المسألة المسألة الثالثة قوله تعالى ولا تتبدل الخبيث بالطيب أي لا تتبدل الشات السمينة من مال اليتيم بالهزيلة ولا الدرهم الطيب بالزيف وكانوا في الجاهليه لعدم الدين لا يتحرجون عن اموال اليتامى فكانوا ياخذون الطيب والجيد من اموال اليتامى ويبدلونه بالرديء من اموالهم ويقولون اسم باسم وراس براس فنهاهم الله عن ذلك هذا قول سعيد بن المسيب والزهري والسدي والضحاك وهو ظاهر الايه وقيل المعنى لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرمة خبيثة وتدعوا الطيب وهو مالكم وقال مجاهد وأبو صالح وباذان لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله وقال ابن زيد كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان ويأخذ الأكبر الميراث وقال عطاء لا تربح على يتيمك الذي عندك وهو غر صغير وهذان القولان خارجان عن ظاهر الآية فإنه يقال تبدل الشيء بالشيء أي أخذه مكانه ومنه البدل المسألة الرابعة قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم إلى اموالكم قال مجاهد وهذه الآية ناهية عن الخلط في الإنفاق فإن العرب كانت تخلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن ذلك ثم نسخ بقوله وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وقال ابن فورك عن الحسن تأول الناس في هذه الآية النهي عن الخلط فاشتنبوه من قبل أنفسهم فخفف عنهم في آية البقرة وقال الطائفة من المتأخرين إن لفظة إلى في قوله تعالى إلى أموالكم بمعنى مع كقوله تعالى من انصاري إلى الله وأنشد بعضهم يسدون أبواب القباب بضمر إلى عنان مستوثقات الاواصر وليس بجيد وقال الحذاق إلى على بابها وهي تتضمن الإضافة أي لا تضيف أموالهم وتضموها إلى أموالكم في الأكل فلهوا أن يعتقد أموال اليتامى كأموالهم فيتسلط عليها بالأكل والانتفاع الله الله الله الله الله الله الله الله الله درس عظيم لا شك يا عم ينبهنا إلى حفظ مال اليتيم وعدم أكله بالباطل نعم يا ولدي وكما ترى فان هذا المال وديعه في نظر الاسلام ولهذا ينطبق عليه كل ما ينطبق على الودائع من احكام واولها ان نحفظها حينا ثم نردها الى ذويها حين يطلبونها منا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم مثلا اعلى عند قومه في الامانه ومن امثله اماناته صلى الله عليه وسلم أنه استخلف علي بن أبي طالب بن عمه رضي الله عنه ليسلم المشركين الودائع التي استحفظها مع أن هؤلاء المشركين كانوا بعض القوم الذين آذوا واضطروه إلى ترك وطنه في سبيل عقيدته لكن الشريف لا يتغير بهذه الصغائر وقال أحدهم ثلاثة يؤدينا إلى البر والفاجر الأمانة والعهد وصلة الرحم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة وقد أدركنا الوقت يا ولدي كما ترى قم الآن إلى شؤونك وغدا بمشيئة الله يجمعنا لقاء مبارك مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه